م حمل حملها و ت ر ا ا ل ن س سكارا و ت ر ه النابلسي ا ل ل شديد و م ن ا ل ن ا س م ن ي ج ا د ل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرير د ويهديه كتب تولاه عذاب عليه ع يضله إلى ل ي أنه فأنه من ا س يا البعث فان خلقنا كم من تراب فان خلقنا كم من ترابين سم من نطفه سم من علاقه سم من م د ر م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 ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى ا ر ى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن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 وضره أقرب من نفعه لبيس من ان ل ل ولبيس العشير م و ى إ الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر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 وكذلك أ ن ز ل ن ا ه آ ي ا ت بينات و أ ن الله يهدي من يريد إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أ ش ر ك و ا الله يفصل ه ي ب ن م ي و م القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر إن ع ل كل ى شيء ش ه ي د أ ل م تر أ ن ا ل ل ه ي س ج د له من ف ي ا ل س م ا و ا ت و م ن في الاسلاميه أ ر ض و ل ش م و ا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 وما نقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهم ما في بطونهم و ا ل ج ل و د ولهم مقامع من ح د ي د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 تحتها الانهار يحلون, يحلون فيها من س ا و ر ا ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إ ل ى الطيب من القول وهدوا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 عذاب ن ل ي م و إ ذ ب و أ ن ا ل إ ب ر ا ا ه ي م م ك ن ا ل ب ي ت أ ل ا تشرك به ش ي وطهر وطهر بيتي وطهر بيتي ل ل ط ا ئ ف ي ن و ا ل ق ا ئ م ي ن و ا ل ر ك ع ا ل س ج و ل ا م ي ن في الناس بالحج ياتوك رجاله وعلى كل ضامرياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم بهيمه ل ن ع ا م فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا ت ف ت ه م وليوفوا ن ظ و ر ه م وليطوفوا بالبيت العتيقه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 ومن يشرك بالله ف ك أ ن م ا خر من السماء فتخطفه الطير, فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر و إ ك ل امه من قبل ان ينتهي من الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجر مسما برحمه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين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 لهلمت صوامع وبيع و ص ب و ا ت ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز الذين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 وقوم ابراهيم وقوم لوطه واصحاب مديا وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاين من قريتنا اهلكناها وهي ظالمه فهي خاوية, فهي خاويه على عروشها وبير م ع ط ل ة وقصر م ش ي د افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها واذان يسمعون بها ف إ ن ه ا لا ت ع م ل ب ص ا ر ولكن ت ع م ل ق ل و ب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و إ ن يوما عند ربك كالف س ن مرة موسوعه ليت لها النابلسي للعلوم الاسلاميه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 ذلك من اسماء الله ا ا ل يلقي ش ط ا ن ف ي ى ا ل ل ه ما يجب ان ل ش ي ط ا ثم ي ح ك م ا ل ل ه آ ي ا ت ه والله ع ل ي م حكيم لي ج ع ل ما ي ل ل ق ي ا ش ط ا ن ف ت ن ة للذين في ق ل و ب ه م م ر ض و ا ل ق ا س ي ة ق ل و ب ه م وإن ا ل ظ ا ل م ي ن لفي شقاق بعيدا وليعلم الذين أ و ت و ا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى الذين الله صراق لهذه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 ا ل ي ن بآياتنا كفروا س م ا مهين و الله ثم ا أو ما ل ي ر ح س ن ه م ر ز ق موسوعه ن ا إ ن ا ل لهو خير النابلسي ز ق ي للعلوم ن ه م م د خ ا ي ن ه و إ ا ل ا س ل ع ل ي م ح ل ي ه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 موسوعه النابلسي ه ا للعلوم ا الاسلاميه سخر لكم م ا في ا ل أ ر ض والفلك تجري في البحر ب أ م ر ه ويمسك السماء ويمسك السماء ان ل س م ا ء أ تقع على ا ل أ ر ض إ ل ا ب إ ذ ن ه إن الله بالناس الله الذي لرؤوف وهو رحيم أ ح ي ان ك يميتكم يحييكم م ثم ثم إ ا ل إ ن س ا ن لكفور لكل أ م ة جعلنا م ن س ك ن هم ناسكوه فلا ينازعنك في ا ل م ر وادع إ ل ى ربك إن